القاهرة تقدم موجة نغاما في بحر الحياة أمولاك وأمولاك موجة فرح وموجة ألم وموجة عد يدور بسلام وعلى موجة إناك موجة نغام موجة نغاما You <laughs> know, مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا مع موجه نغم جديده تحب مصر بمناسبة ذكرى عيد و25 يناير التي في خاطري مصر التي في خاطري وفي فمي. لفضيله <تصفيق> الدكتور كاري المستمعين من كلمات الشاعر احمد رومي وألحان الموسيقار رياض الصنباطي وغناء كوكب الشرق ام كلثوم وفي حب مصر أيضا كتب الشاعر الكبير محمد حمزة ولحن المبدع بليف حمدي فدائي <تصفيق> And I see the signs مخاطر هناك مكاني وسط المخاطر هناك مكاني والنصر أمر مكان اماني وسط المخاطر هناك مكاني وسط المخاطر هناك مكاني والنصر مكان جوه المواقع بين المدافع جو المواق دافع وسط القنابل انسفقاتل وسط القنابل انسفقاتل وسط القنابل ما يهمنيش ما عالم العروبه باقي باقي Rah amut, I shan't be a ditty, lout, a في فدائي غناء العندليب عبد الحليم حافظ افرح ياما وزفيني وفي يوم النصر افتكريني وانطالت ياما السنين خلي خواتي الصغيرين يكونوا زي فدائيين فدائي قالت الأم طبعا من أم البطل ابني حبيبي يا نور عيني I'm the mother of حبيبي father, my dear son, oh my God, he's fighting with you, all the trees with me, إذ ربك من ذيك إتقوى من عظم الشمس إتعلب على إن أحرارك إتسنح بإمان واسمك إذ ربك من ذيك إتقوى من عظم الشمس إتعلب على إن أحرارك إتسنح بإمان واسمك شست الرياح شئت الرمال عسل الجبال عسل المقال زر طرح الامل وبقت انا ام البطل ابن حبيبي يا نراعيني بيدربو كل مسا كل الحدايب بتناديني طوعا انا ام البطل يا مصر ولد الحر للعرب اخبارو في شجاعته تحرير الارض اتلموا قواتنا من كل بلد عربي جنب العالم يصد اخبارو في تحرير الارض من كلمات نبيله أنديل علي إسماعيل وغناء أم البطل شريف فاضل وفي حب مصر ايضا غنى امير الغناء العربي هاني شاكر والمتميز محمد فؤاد كان كان على كان على ما وإن كان على الحب ما العربية يا مصر يا wotan, الوطنية يا بلاد الصورة yeah, يا مصر يا أم الوطنية على صفحة نيلك وقنالك صورة للتاريخ كن على صفحة نيلك وقنالك صورة للتاريخ كن يا أصيلة يا بلدي يا ست الحسن يا بلد النور والدفء والحب أصيلة يا بلدي يا ست الحسن يا بلد النور Mowing to على الحب مفيش مين ده كل ما مسموع رأيتك في لبنان مرفوع يا بلادي كل ما مسموع رأيتك في لبنان مرفوع اسأل يا بلادي عن حبي يا سكنة فاروئو قلبي اسأل يا بلادي عن حبي يا سكنة فاروئو قلبي أنا مهما شرقه وأغرب مهما بعد قدريني برب أنا مهما شرقه وأغرب مهما بعد قدريني برب وملك فوقي مني لو أشرب حلوه الميه لو مصريه وملك فوقي مني لو اشرب حلوه الميه لو مصريه بلدي بلدي يا بلدي بلدي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 سامينا على بابي يا بلادي يا احبابي يا كلمة في كلامي يا كل في كلام في الليل في الصبح أحدل إنا حنا وربنا ونقدم أرواحنا مبيح حنا. مستمعينا مع موجة نغم في حب مصر بمناسبه الاحتفال بعيد الشرطه وكتب ايضا مستمعينا في حب مصر الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد حبك, حبك اصيل حبك بتاع اصيل من الحان الموسيقار كمال الطويل وغناء الرائعه عفاف راضي وهنسمع دلوقتي بصوت الفنان الكبير محمد انديل احلى بلد بلدي أحلى بلد بلدي داي ما يسأت نجمي شهيد على شاني يطلع شهيد علشان يطلع نجم جديد ويلائي أحلى بلد بلدي وأشجع ولد ولدي من كلمات محسن الخياط أيضا مستمعين كتب في حب مصر الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم ولحن الموسيقار كمال الطويل دولامين دولامين حسني في صهرتنا الليلة موجة نغم في حب مصر بمناسبة الاحتفال باعياد الشرطة وهيا نستمع للأغنية القادمة من كلمات فؤاد بدوي وألحان جمال سلامة يا ثي ليل لا تنام من حرصها I'm sorry معينا اغنيه الشرطه غناء ايمن صفر وفي حب مصر دائما الايد في الايد يا مصريين وبصوت واحد بنقول ادخلوها سالمين <تصفيق> معينا ادخلوها سالمين غناء صوت مصر الفنانة القديرة شادية وكتب أيضا في حب مصر مستمعينا الشاعر الكبير صلاح جهين ولحن الموسيقار كمال الطويل سورة كلنا هنا في السورة زمائل نوفل سغنع عليها I'm you تحر الجبال والقلب كل حامس بتفجر الرمل أنهار من ذهب الأسود بناث بتكسيه بخضره وكل لون فيهاش الخامل والهام الوجب عسن ما فيها الا السوء الكامل صوت العندليب عبد الحليم حافظ وان شاء الله مصر دائما بكل ابنائها في اجمل صوره واحلف بسماها وبترابها أحب بالمصر أحب بالمدن و بالمسطى أحب بالأمل و بالمصر أحب بالمدن و بالمسطى بولادي بأيام الجيّة الشمس العربية طلّ. أمحو بالمضى أحلف بالمتى وبالمدفى أحلف بالأمك و بالمضى أحلف بالمتى وبالمدفى بولاد أيام ما تغير الشمس العربية طلمنا أحب بالمصلى أحب بالمتن وبالمدفع أحب بالأنشودة بالمصلى أحلف بسماها وبترابها من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وألحان الموسيقار كمال الطويل وغناء العندليب عبد الحليم حافظ كانت آخر أغنية معنا الليلة في صهرتنا موجة نغم بمناسبة عيد الشرطة 25 يناير كل عام وحضراتكم بكل خير ومصر الحبيبة في أفضل حال يا رب العالمين انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة وكل الشكر لأسامة ودوي من الهندسات <تصفيق>